من جديد برحب فيكم مستمعينا كثير من نسمع أنه الابتسام جو لقلوب الآخرين، لكن الابتسام اليوم أصبحت مقتربة بجاذبيتها وسحرها. الأمر اللي بيشغل بالكثير من الناس لدرجة أصبح فيها الاهتمام ببياض وجمال الأسنان جزء لا يتجزأ من المظهر الخارجي. الابتسام الهوليوودية وطرق الحصول عليها موضوعنا اليوم ببرنامج سالب موجب والإجابة عن تساؤلاتنا مع ضيفي طبيب الأسنان الدكتور مهند شاهين عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان. يسعد أو أتاك وسهلا فيك. Yeah. يعني خلينا نقول أنه بالبداية يقال أنه الوجه المبتسم شمس ثانية واليوم عم نشهد صيحات التجميل بكل أشكالها لكن الابتسامة الهوليوودية هي فعلا هاجس كبير عند كتير من الناس شباب صبايا وبكل الأعمار خلينا نتعرف أكثر على هالابتسامة وخلينا كمان نحكي عن طرق الوصول والحصول عليها أكيد أول شيء شكراً للاصطداف تاني شيء بدنا نحكي عن الابتسامي الابتسامي ببساطة هي سفير أي شخص للناس اللي حوالي وهي اللي بتخلي بتزيد ثقة بنفسه بالتعامل مع كل الناس فلذلك كانت حظوة الابتسامي ب بإجراءات التجميل كانت أكثر من غيرها بكثير وتعتبر ك كإجراء تجميله الأكثر كلفة على على مستوى العالم. ابتسامة هوليوود مثل ما بيسموها هي مانا مانا شيء ممكن نعمله للأسنان اسمه ابتسامة هوليوود هي عبارة عن كونسبت عن مفهوم ممكن نوصل لمفهوم أو للابتسامي المثالية أو ابتسامة هوليوود بأكثر من إجراء. مو دائما بين عمل بإجراء محدد إنه في كتير ناس بيجوا بيقولوا لك بيجوا على العيادة يقولوا لك إنه نحن بدنا ابتسامة هوليوث سالجية أديش أديش بالدواء أديش نعملها يعني كأنه هي عبارة عن منتج ما لا الفكرة خاطئة الابتسمة هي عبارة عن مفهوم نقدر نوصله بأكثر من طريقة وقد نوصله بإجراء بسيط إذا كان ارتصاف الأسنان جيد لون الأسنان يعني جيد. يعني بنقول إذا كان الشروط المتوافرة المطلوبة متوافرة بالأسنان الشخص. طبعا طبعاً وهذا بيختلف من شخص لآخر لهيك بتختلف الإجراءات وبتختلف إن كان مدة العلاج أو تكلفته. لكن هون بدي نوه على نقطة ذكرت انه الاشخاص اللي بيجوا بيسألوا عن هالموضوع يعني هون منرجع فكرة انه في تقليد عند الناس باعتبارها منحكي هي نوع من الموضة ما منقدر ننكر هيدا الشيء تقليد انه انا بدي هالابتسامي لانه تيمنا بشخص او بممثل مثلا هلأ نحنا اليوم بسالب موجب ومثل العادي مثل كل سبت وبكل حلقة حسب الموضوع منوجه سؤال للمتابعين على صفحتنا على الفيسبوك ورح ناخذ. أكبر قدر من الآراء ونبدأ مع نبيل اللي بيقول الابتسامة هي بوابة التعامل بين الأفراد ومن الأمور الضرورية لابتسامة جميلة هي نظافة الأسنان والجمالاً، بعتقد إنه يجب على الإنسان امتلاك هالميزة بغض النظر عن الفينير أو الطرق التقليدية الأخرى، وليست حكر على أحد. سابقا كنا نراها عند الفنانين والإعلاميين وموظفي الاستقبال حاليا اتسعت دائرة الناس بحكم ضرورتها وعدم وجود أضرار طبية لها. لدي سؤال ما هي الطريقة الأفضل لابتس. جميلة خلينا نفود بأبواب طرق تجميل الأسنان ونحكي شو الطريقة الأجمل هلا هل يعني سؤال كتير كثير مهم إنه ما هي الطريقة الأفضل الابتسامة جميلة يعني إنه الواحد تكون روحه جميلة هذه أفضل طريقة <تصفيق> لا بشكل عام خلينا نحكي الابتسام الجميل هي عبارة عن آه أسنان نظيفة بكل بساطة أنظف أسنان نظيفة ولون أبيض بالإضافة لتوضع الأسنان بشكل جيد وارتصاف الأسنان بشكل جيد هذا ممكن ما يكون متواجد عند المريض فبدو يضطر أنه يعمل إجراء علاجي ليوصل لإله في عدة طرق إن كان تبيض الأسنان إن كان تقويم الأسنان إن كان حتى تجميل الأسنان بالفينير أو تلبيس الأسنان نضطر لنعمل تتويج لكامل الأسنان لنقدر نحصل على ما يسمى بالابتسام الأفضل لكن هون باعتبارك قلت أنه الوجه المبتسم إذا كان فعلا طالع من القلب لأنه أحيانا بتشوف شخص مبتسم لكن بتشعر أنه ما في حيوية ما أكيد. في ابتسامة طالع من القلب أكيد. طب دكتور خلينا نقول ذكرت أنواع متعددة ونحنا كنا متمنى نخصص الوقت الأكتر للفينير باعتبار هيك موضة زيادة عن اللزوم لكن حلو ما فينا ننكر نحكي سلبيات وإيجابيات ميزات وعيوب بالضبط خلينا نحكي عن عن الفينير بحكم كونه منقدر نوصل منقدر نوصل على ابتسامة هوليوود بالفينير بشكل, بشكل أفضل الفينير هو عبارة عن عدسي عدسي لاصقة للأسنان بنحطها على الأسنان لنغير شكل الأسنان ولنغير لونه للأفضل طبعا هذه العدسي من المفروض إنه ما يتجاوز تتجاوز سماكتها 0.5 فاصل مليمتر، مهم. فلذلك الإجراء تبعه هو إجراء بسيط خلينا نحكي عن عن الإجراء لنعرف شو هي الحسنات وشو هي السيئات، آه ببساطة ال الفينير لازم ينعمل. بالبداية الدراسي لحالة المريض لابتسامة المريض <تصفيق> لنصمم له الابتسام الأفضل اللي بتلبق لوجهه على حسب شكل وجهه على حسب آه آه تدويره الوجه على حسب آه آه ابتسامته إذا كانت عريضة كتير ولا لا كل هاي الأمور بتلعب دور بموضوع الفينير بعدين الإجراء اللي بتتم هو عبارة عن سحل بسيط لسطح السن الخارجي بما لا يتجاوز من 0.5 إلى 1 مليمتر مه. يعني نحن بدنا نظل بطبقة المينا تبع السن ما إذن بالطبقة الخارجية نحن ما منخاف على العمق طبعًا،, طبعا اكيد والإجراء بيتم ببساطة بدون تخدير كمان هذه شغلة كتير مهمة طبعا في بعض الحالات الاستثنائية اللي منضطر أن نخدر فيها لأنه بتكون حساسية المريض عالية لألم الأسناء ولكن بشكل عام هو بيتم بدون تخدير ومنحنا وإجراءه كتير بسيط وسهل حتى السرعة الزمنية يمكن وقت قصير منحصل على ابتسامه جميله طبعا طبعا راح نتابع معك دكتور مهند لكن بعد الفاصل همس <تصفيق> بحبك یا مو ای bekanntه دونی یا تحت و مو ای تابعين معكم مستمعينا بالحديث عن الاتسام الهوليودية دكتور مهند يعني الفينير من أهم الطرق مثل ما ذكرنا خلينا نقول باعتبار عم نحكي ميزات وعيوب إضافة للشق الجمالي إنه هو جانب ومظهر جميل شو المشاكل أو العيوب اللي بيخفيها إذا بدنا نقول طبعا هو بالإضافة لأنه حالة تجميلية فينا نحكي إنه هو بيعالج عيوب فراغات الأسنان اللي موجودة بين الأسنان إذا كانت الفراغات معنا كتيرة كبيرة وبحاجة تقويم نستطيع أن نسكرها بالفينير إضافة لتصبغات الأسنان اللي بتنتج عن كتير شغلات من التدخين من الشرب الأهوي والشاي كل الأمور المشروبات من... المهمة آيوة آيوة خصوصا بهالأوضاع هاي الواحد بيحط الـ الـ الشاي والأهوي بشكل دائم يعني, يعني تكون كصديق قدامه تماما أضيفة ذلك الكراكس اللي بتكون بالأسنان تشققات الأسنان في كتير ناس بتعاني منها بي... لعدة أسباب أهم البروكسيزم أو الصرير الأسنان اللي بيظلوا يحكوا أسنانهم على بعض بشكل دائم بيصير عندك ركات بالأسنان أو ما يسمى بالتشققات الأسنان فكمان منعالجها بالفينير أكيد هي الشغلة مانا فقط لتحسين الناحية الجمالية أحياناً بتكون حل مشكلة لحل مشكلة بالنسبة للمساوئ لل أو للعيوب خلينا نحكي أنه نحن بدنا نسحل طبقة من الأسنان مم. يعني هذه ما فينا نخفيها الموضوع أكيد هذا, هذا شيء آه، أكيد آه، فلذلك هذا الإجراء غير ردود يعني انت ما فيك بقى تشيل الفينير وتترك الأسنان بدون أي شيء فهي الحكاية كتير مهمة أنه المريض لازم يعرف أنه نحن بدنا نسحل طبقة من الأسنان ولو أنه ما نعم من نسحل طبقة من كامل السن عم نسحل طبقة خارجية خارجية من سطح واحد للأسنان أو مم. سطحين وفقط هذي هذا الموضوع كتير بيلعب دور لأنه في في ناس ما بتتقبل إنه ينشال طبقة من من سطح الأرض. هذا من من العيوب أو المساوي. فينا نحكي إنه نحنا صرنا بدنا نتعرض لموضوع. العناية الفائقة للأسنان لأنه ما بيصير بقى اللي بيكون مركب فينير إنه ااا إذا علينا أيضا إنه بقى يطنش على أسنانه بعد خلص أنا مركب فينير مشي الحال لا أكيد ده تصير العناية مهمة من خلال إن كان تفريش الأسنان بشكل جيد أو من خلال الفلوسنج أو استخدام خيطان الأسنان بين الأسنان إضافة لأنه نتجنب كتير الشغلات اللي لتعمل تصدقات يعني, يعني نحد منها ما فينا نمنع أكيد ولكن نحد منها بالإضافة لأنه نبتعد عن الشغلات الكتير آسي على الأسنان الأمامية خصوصا لأنه <تصفيق> مثل ما حكينا هو عبارة عن من منلزقة على الأسنان بلاصق خاص هذا اللاصق ممكن على الضغط الشديد جدا وبطريقة ما أنه يوقع السن يعني <تصفيق> يفصل هذا السن هو أمر شائع جدا أو بصير يعني من المفروض المريض يعرف انه بيصير يا أما بدك تراعي وبتصير بتصير طريقة التعامل مع الطعام والأكل المختلفة شوي يا أما بدك تضطر أنه كل فترة أنك تلجأ للطبيب لحتى يشيك لك على الأسنان بحيث أنه نمنع هي الحالة طب لما بيكون في فراغات وتباعد بين الأسنان قبل ما نوصل هل فينير بيعالج القصة أم أنه نحن لازم نعمل تقويم أم حسب حجم التباعد؟ تماماً حسب الفراغ يعني حسب المسافة بين الأسنان في حالات أكيد الفينير ما فيه إذا كانت مسافة كتير كبيرة أصولا بتكون موصوف في الحالي أنه تقويم <تصفيق> حتى بالحالات اللي بتكون فيها الفراغات بسيطة الطبيب من المفروض أنه ينصح المريض أنه أول حالي هي التقويم ولكن في كتير ناس ترفض التقويم بسبب أول شيء العمر إنه بيكون عمره كبير شوي ما بدها تحط تقويم ثاني شغلي المدة الطويلة للتقويم يعني التقويم على أقل تقدير بده ياخد ما بين 8 شهور لسنة ونص في حال كان في مشاكل ما طبعا إذا في حال فرقات قد يكون اقل يعني في حالات بتكون أقل ولكن دائما التقويم بالمسافات القصيرة ما محبز لأنه بيطبق قوة كتير كبيرة على الأسنان ممكن يعمل امتصاص للجزور فلذلك يفضل إنه التقويم وقته نطبق قوة طفيفة على مسافة طويلة لتخلق عنا فرق بتوضع الأسنان خلينا نروح أيضا للأراء لحتى نلحق سيهان بتقول موضوع ممتاز ومهم شو هو العمر المناسب للبدء بعملية تجميل الأسنان وأيضا إناس بتقول أنه أيهما أفضل ابتسامي لابتسامة جميل الفينير أم الطرق الأخرى بغض النظر عن التكلفة المادية؟ نحكي على السؤال الأول السؤال الأول. عمر المناسب للبدء. تماماً. مثل ما حكينا إنه نحنا من المفروض إنه نعتني بموضوع الابتسامي ونراقب الأطفال من الصغر لأنه ممكن لنحصل على ابتسامي جميلي ما أنا بحاجة أي معالجة تجميلية لاحقة إنه نراقب الطفل للحالات التقويمية إذا عنده مشكلة تقويمية أو لا. <تصفيق> آه آه بغير حالات وقت اللي منطلع عن هذا الكلام العمر المناسب هو بدنا نحكي من يعني من بعد اكتمال النضج <تصفيق> آه آه والموضوع صار كامل عند عند الشخص إن كان شب أو, صبية. شب أو صبية فينا نباشر بعلاج بعلاجات الفينير أو التلبيس لأنه عم نلاحظ يعني الأعمار الصغيرة اليوم متعلقين بيكونوا كتير بالمظهر وبدن يلحقوا الموضة لهيك بيلجأوا يعني إن كان بمجال الأسنان أو غيره. مع أنه غير محبز كتير يعني أنه على عمره كتير صغير أنه تداخلي بشكل بشكل واضح على سحل الأسنان مثلاً تسحى لطبقة من السن إنه إذا كان الموضوع بينحل بطرق أبسط بكتير بيكون ليش لا أخض... بيكون يعني ممكن الكتير. تلجأ حضرتك إذا جوتك حالي بتعتقد إنه ما في حاجة لهالدرجة ولكن هو مصر إنه بده يعمل ممكن توصل معه لحل إنه بخيار بديل هو أسلم لعمره الصغير طبعا طبعا طبعا أكيد نحن بنحاول قدر الإمكان إنه ما نتدخل يعني من منضل بال بالعلاج المحافظ نحنا بنقوله إنه ما نلجأ لسحب أي طبقة من الأسنان إلا إذا كنا مضطرين لذلك أما الشغلة ما لنا شغلة والله أنا جاي على بالي خصوصا بالعمر يعني تقدري إنك تفهم المأي، تقنع المريض إنه لا هيك أفضل لك ممكن تلجأ لهذا الموضوع بعدين، <تصفيق> أما مو من هلا. أيضاً مياس بيقول لباب من أبواب التجميل اهتمام الناس بتجميل الأسنان وإدفاء رونق لطيف وجذاب للابتسام السؤال هل هناك عدة أنواع للفينير مختلفة التكلفة وأيها أجمل أو يجعل ابتسامي أكثر طبيعي؟ كله مهتم يعرف أنه أي الأكثر طبيعي سؤال كثير حلو لأنه الفينير, الفينير له أكثر من, من نوع الفينير مثل ما حكينا هو عدسات بسيطة تصنع يا أما من الكومبوزيت يعني الحشوات الضوئية اللي احنا بنسميها هذه الحشوات اللي تطبق بجلسة واحدة أنت ما في داعي تبعتي للمعمل وترجعي تشتغ... يعني بجلسة واحدة بتخلص كل العمل كوقت أسرع كنتيجة بتعطيك النتيجة اللي أنتي بدك إياها ولكن مشكلته أنه ما بتدوم يعني ستة شهور وطالع بتبلش بقى بالتصبغ بتبلش الكومبوزيت ستينينغ يعني خصوصا إذا كان مدخن أو ما شابه ذلك، فالافضل بيجي الـ الـ الفينير اللي بينعمل من الجلاس سيراميك اللي بينعمل من البورسلين بالمعامل طبعا بتكون نوعيته افضل اكيد تكلفته أعلى. وطبعا تكلفته مم. أعلى وبقاؤه افضل في عنا الـ الـ الـ الفينير المتحرك رح نحكي عنه لكن تركت له حصة <تصفيق> لاحقا قبل ما نحكي عنه مها بتقول أنه الجمال حق لأي شخص والأسنان الجميلة تجذب البشر لكن هناك سؤال عدد النسائية يلي بيعملوا أسنانهم أو بيهتموا بجمالهم أكبر من الرجال هل هالإحصائية صحيحة إلى حد ما؟ دكتور باعتبار مختص بتجميل الأسنان خلينا نقول بين نسبة الزكور والإناس لا ما فينا نقول إنه في آه في آه نسبة نساء مهتمة أكثر من الرجال هلأ حاليا يعني ها شوي الرجال طاحشين على الموضوع بجوز أكثر الرجال هلأ يعني بشكل عام فينا فينا نعتبر إنه ما في إحصائية دقيقة بت بتخليك تعرفي تماما ولكن من خلال التجربة لا أكيد الرجال والنساء عم يهتموا بأسنانهم يعني ما بقى أي موضوع مقتصر على رجل أو إمرأة قطعا لا قطعا وهذا الموضوع ما نحكر على تجميل الأسنان يعني الموضوع بقى بيمتدل التجميل بك بكل تمام رؤى بتقول يسعد أوقاتكم جميعا في معلومة بتقول حين تبتسم تستخدم 13 عضلة من عضلات وجهك في حين أنك تستخدم 47 إذا عبست لهيك ما في أحلى من الابتسامة فكيف إذا كانت جميلة لكن سؤالي في حال عملنا تجميل الأسنان بأي طريقة من الطرق كل أديش رح نعيد العملية أم هي دائمة مدى الحياة أول شيء المعلومة حلو أنه لا ما بتستخدمي 13 عضلي للابتسام لا أقل. يعني بالدراسات العلمية للموضوع أشيلك عن دراسات الباقية يعني أنه لا بتستخدمي 12 عضلي م -م. للابتسام بينما إذا بديك تعب تستخدمي 11 عضلي بشكل عام هذا الموضوع ما نو مثل ما بيقولوا ما نو دائم يعني ما نو دقيق مية بالمية لأنه في ناس بتضحك عيونه بتضحك معه ف يعني الموضوع بيختلف حسب ابتسامة كل شخص لا بالنسبة لسؤالة بي هل تجميل الأسنان دائم مدى الحياة بطرق المختلفة؟ هلأ هل بطرق المختلفة لا أكيد ما نو دائم مدى مه. الحياة هلأ في عنا مثلا تتويج الأسنان إيه طبعا وقت فين شغل بشكل احترافي وشكل جيد أكيد يعني فينا نعتبره أنه مدى الحياة هلأ ما نعرف إديش الحياة هي بس على أقل مه. تقدير نحن بنحكي عن فوق الخمسة عشر سنة مه. بالنسبة لتتويج الأسنان بشكل كامل لأنه بقاء على سطح الأسنان بيكون أكبر يعني السطح اللي فينا نحط لاصق عليه بيكون أكبر فلذلك منضمن أنه السن يكون لفترة أطول بالنسبة للفينير مثل ما بتقول الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان من المفروض أنه يضل من 10 إلى 15 سنة <تصفيق> طبعا في حال المريض كمان اعتنى بسلامة أسنانه هذا قولا واحدا طبعا هذه الشروط كتير مهمة بال... بال طب بالنسبة التونج. للتكلفة يعني التجديد هل بيكون بنفس السعر أم بيكون أقل لا أكيد بنفس السعر الموضوع <تصفيق> الموضوع ما له علاقة بقى بالسعر <تصفيق> المريض لازم يعرف الضبط وشو عم يعمل <تصفيق> قبل ما يبلش مشان يكون الموضوع كله واضح. أكيد راح نتابع معك دكتور مهند لكن بعد الفاصل. أبعين معكم مستمعينا بالحديث عن التجميل وخصوصا الابتسام الهوليو تجميل الأسنان دكتور مهند كنا عم نحكي عن الفينير لكن ذكرت فكرة الفينير المتحرك وأنا أجلتها خلينا نذكر الفينير المتحرك اليوم يعني وكأنه كمنتج جديد عم بيكون بديل الناس عم تلجأ له لعدة أسباب برأي كان تكلفي المادية كان أنه هو أقل ضررا أنه أنا ما بقرب على الأسنان وبحط قالب جاهز وبشيله لما بدي خلينا نتعرف أكثر على الفينير المتحرك الفينير المتحرك هو عبارة عن قالب بينعمل من مادة نسميها ريزين خاص بيجي على شكل الأسنان تماما من خلال مقاسات التأخذ للأسنان وبينعمل بناء على هذا الكلام طبعا مو بكل الحالات ما في سحل أكيد في حالات تحتاج أنه يصير سحل لبعض الزوايا من الأسنان ولكن بشكل بسيط جدا <تصفيق> الناس عم تلجأ له لأنه فعلا يعني أقل تكلفة بكتير أقل تكلفة وموضوع أنه removable يعني فيك تشيلي إيمت ما بديك أنه أنت مانك مضطرة أنك تضلي حاطة شي أو ملزق شي كل, كل الوقت لكن ما بضر اللسي شو ضرره؟ طبعا المشكلة الحقيقية هي بتصير أو فينا نقسمها لمشكلتين الأولى أنه مانو كتير دقيق مه. يعني شكل الأسنان ما بيطلع دقيق مية بالمية يتبين الأسنان أنه موصولة مع بعض هذا شيء ما فينا ما فينا ننكره مه. أكيد يعني اللي... أقل طبيعية بيبين طبعا بيبين, بيبين أنك أنت حط شيء يعني واضح الكلام الشيء الثاني بكل بساطة أنه دائماً هالطريقة بإزالته وأنك ترجع تحطيه أكيد بتعمل مشاكل باللسي وخصوصاً إذا ما كان معمول بشكل دقيق مية بالمية ويكون بعيد شوي عن اللسي بالإضافة للناس اللي بتستخدمه بجوز طالعة هي عم تأكل عم تشرب عم لازم ينشال وقت الأكل طبعاً أنه من المفروض طبعاً في ناس عم تأكل فيه وعم تشرب فيه لكن هذا كمان كله بيأثر يعني رح نروح لرأي إحدى المتابعين ميرفت بتقول ابتسام الهوليوودية موضة العصر هل الفينير أضرار وهل يمد بعمر الأسنان الطبيعية ويحميها أم المحافظة على سلامة الأسنان الطبيعية دون أي تجميل أفضل؟ ذكرنا بالنسبة للأضرار بالنسبة هل بمد بعمر الأسنان الطبيعية وبيحميها؟ لا مو بيمد بعمر الأسنان اللي فيها مشاكل آها. ممكن الأسنان اللي فيها مثلا تشققات من خلال بسبب الضغط المستمر عليها أو طريقة المضغ أكيد بيحميها أكيد بيحمي الأسنان يعني فينا نعتبر بشكل واضح انه كأنك عم تحطي طبقة مينا تانية على السن إذا كان الشغل دقيق والألصاق جيد كأنك عم تحطي طبقة مينا تانية على السن فأنت أكيد عم تحمي السن أكيد تماماً أكيد. عم بتقول أيضاً الشق الآخر أنه المحافظة على سلامة الأسنان الطبيعية دون أي تجميل أفضل خلينا هون نستغل الوقت ونأخذ نصائح عامة للعناية بالأسنان منك دكتور أكيد إذا كنت أنتي رضياني عن الشكلة عن شكل الأسنان الجمالي أكيد الحفاظ على الأسنان طبيعية أفضل يعني كل شيء شغل الطبيعة أحسن يعني أفضل. العناية بالأسنان ببساطة شديدة هو عبارة عن فينا نعتبره أسلوب حياة بده يصير ما كأي عادي أخرى طبعاً ما بديك تفكري فيه كأنك عم تعملي إنجاز يعني باليوم أبداً لازم تعتبريه مثل أكلك مثل شربك مثل نومك كل العالم بتنام يعني إذا ما نامت بصير عندها مشاكل نفس الشيء لازم يصير أسلوب حياة من المفروض تفريش الأسنان مرتين باليوم أهم مرة منهم هي قبل النوم آخر شيء بتعمليه؟ لكن اللي عم تشوفه شائع أكتر أنه هي وقت الاستيقاظ قبل الخروج من المنزل اوكي يعني منيح كتير أنه الواحد يعمل هيك يعني شغلك كويسي للمجتمع <تصفيق> بس الأهم أنه قبل النوم, قبل النوم. مشان نحافظ على نظافة الفم بالليل لأنه غالبا الوسط الفموي هو وسط رطب وفي حرارة وبصير في عندنا تكاثر للجراثيم بهذا الوقت <تصفيق> فلذلك من المفروض لا دائما انه بالليل أب آخر شيء بتعمليه قبل ما تنامي هو تفريش الأسنان مه. أبداً ما في غير المي ممكن تشربيه. بس بلا بالنسبة للخيط. بالنسبه للفلوسنج أو خيطان الأسنان شغل كثير مهمي وحالياً في عنا شيء في ناس بتدايء من من استخدام خيطان الأسنان في عنا أنواع جديدة من من إذا الفلوسرز في عنا جهاز بتستخدميه بضخ المي مع المضمضة الفموية آه <تصفيق> آه بضخها بسرعات كبيرة شوي بنضف الفراغات بين الأسنان بالإضافة لأنه بيعمل تدليك لسي شيء كتير مهم وبره يعني صاير تريند يعني خلينا كمان نذكر الزيارة الدورية لعيادة طبيب الأسنان يعني اليوم ننتظر لا يوجعنا درسنا وما بقى فينا ننام أو ما عاد فينا ناكل ونروح إنما بالحقيقة لازم يكون في استمرار بالزيارة طبيب الأسنان للأسنان طبعا يعني يفضل مو بس للإطمئنان في ناس عندها كتير في عندها مشاكل بالأسنان أو في عندها كتير تركيبات قديمة أو في لازم يعني لازم هذه الحكاية ضرورية جدا لأنك تابع حالة الفم والأسنان عندك خليني أختم سريعاً برأيين مريم ذاكري أن الأسنان الجميلة تعطي ثقة بالنفس فتصبح الابتسامة محببة على سألك لو سمحت الحصول على الابتسامة الهوليودية شو هو أضراره ذكرنا بيقول أنه لأن الأسنان بطبيعتها ما نبيضة الأهم شو تأسيط طبيعي الأسنان على بنيتها خاصة إذا وقع خطأ ما خلينا سريعاً بدقيقة نحكي عن طبيعي الأسنان لا طبيض الأسنان القديم كنا نستخدم طبيض أسنان كيميائي مواد كيميائية نحطها على الأسنان لحتى للأسف نشيل طبقة من من المينا فبتبين الأسنان بيضاء ولكن نتيجة لاحقة كانت يعني بتكون نتيجة شبه كاريسية لأنه بنرجع لورا تلون الأسنان بشكل أكبر وفقدان طبقة من سطح المينا بينما هلا النوع طبيض جديد واللي هي طبيض الأسنان بالليزر ما فيه أبداً هذا, هذا الموضوع الموضوع ببساطة أنه الجيل اللي بنحطه بيتفعل بالليزر أو بالضوء اللي بنحطه على الأسنان بيفوت على الفراغات اللي موجودة بمينا الأسنان بين المواشير المينائية بيتفاعل مع الستيننج أو التصبغات وبيشيلها بكل بساطة بدون أي مشاكل على الأسنان طبعاً في تعليمات كتير مهمة بعد طبيعة الأسنان لأنه هاي الفراغات صارت فاضية ممكن ترجع تتعبها فمن المفروض إنه ننطرها لحتى تتمعدان وترجع تتشكل طبقة تسكرة الابتعاد عن كل الملونات لمدة تقريبا ما بين 20 يوم للشهر شغل كتير مهمي جميع أنواع الملونات إن كان مشروبات أو إن كان تدخين وما شابه ذلك حلو كتير يعني حاولنا اليوم بنص ساعة من الوقت نختصر الموضوع إنما الموضوع صحيح. فيه أبواب كتير نحنا بدنا نقول للمستمعين وتحكوا من قلبكم راح تكون ابتسامتكم جميلة وراح تبرق عيونكم من القلب بدي أشكرك بالختام طبيب الأسنان شكراً. دكتور مهند شاهين عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان شكرا, شكراً. أيضا الشكر الكبير لكم مستمعينا على حسن المتابعة كنت معكم من توصل لساعة ونص من الوقت أنا رافي يوسف والشكر الكبير لفريق العمل اللي اليوم على الصوت ميسس إذا عيار با يوسف وبالإخراج سيبس سليمان صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللادئية إلى اللقاء. یا من اتوسی پس